و يفيض ح ي و ي ة و ق و ة و هو رجل بمعنى ا ل ك ل م ة و هو ممن ذاع سيطه و انتشر ذكره و كثر أ ح ف ا د ه فكان أ ح ف ا د ه حكاما العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي و كفى عم رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ب ن ا ؤ ه هم الذين حكموا ا ل أ م ة على مدار قرون س ت ة فيما عرف ب ا ل د و ل ة ا ل ع ب ا س ي ة العباس ابن عبد المطلب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجله فعند الطبراني في معجمه كان النبي صلى الله عليه و سلم إ ذ ا ر آ ه يقول هذا ب ق ي ة آ ب ا ئ ي هو من ب ق ي ة آ ب ا ء النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و العباس اختلف في إ س ل ا م ه مبدا إ س ل ا م ه فقيل أ ن ه أ س ل م قبيل فتح م ك ة و رسول الله صلى الله عليه و سلم يقود جيشه لفتحها لقيه ب ا ل ج ح ف ة م ن ط ق ة اسمها ا ل ج ح ف ة لقيه ورجع معه وقيل أ ن ه أ س ل م قديما إ س ل ا م مكان إ س ل ا م قديم ولكنه بقي في م ك ة كرد وسند للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيها ولكنه إ ذ ا أ س ل م ربما أ س ل م بعد بدر ل أ ن ه أ س ر مع المشركين يوم بدر وفي هذا ق ص ة الرجل الذي أ س ر العباس كان أ ن ص ا ر ي ا ثم جاء به ومن أ س ر رجل كان هذا ا ل م ا الاسير تحته إ م ا يستعبد و إ م ا يفك ه وكذا فهذا الرجل جاء الله سلم قد قيد العباس فقال يا رسول الله أ ن ا أ س ر ت ه فقال العباس والله ما أ س ر ن ي هذا قال وصلى وزد ما أ س ر ن ي إ ن م ا أ س ر ن ي رجل أ ج ل ح على فرس أ ب ل ق فقال الرجل والله أ ن ا أ س ر ت ه خائفا ل ح ك ي اثر عليه قال أ س ك ت فقد أ ي د ك الله بملك كريم أ ي د منو ا ل أ ن ص ا ر ي ولما وضع العباس رضي الله عنه في القيد كان القيد عليه شديد فكان يئن فما استطاع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ينام تلك ا ل ل ي ل ة حتى نادى عمر و قال يا عمر عم رسول الله يئن من القيد إ ن هذا منعني النوم ففك عنه قيده رضي الله عنه لكن العباس له مواقف م ش ه و د ة طيب فالعباس الذي اعرفه انه كان مؤيدا للنبي صلى الله عليه و سلم في م ك ة و كانت قريش لا تستطيع أ ن تؤذيه الاذى الكامل ل أ ه ل ه وعشيرته في م ك ة والشيء الموجود في كتب ا ل س ي ر ة أ ن العباس قد شهد ب ي ع ة ا ل ع ق ب ة وكان مشركا لكنه استوثق لابن أ خ ي ه يعني كان على دين قومه لكن لما ق ا ل ي ا خناس مع ناس ن س المدينه ا وقالوا ح ي ا خ ذ و ن ي معاهم وحين ص ر و ن ي وكدا العباس لاوز قال الناس دي م ت أ ك د ي ن هاي قام مشى معاه العباس بالليل واجتمع و أ خ ذ الموثق منهم و س أ ل عن الحروب و القتال و ك ذ ا قالوا لي خصم نحن ناس وده خ د كان نحن ما مت و هم امت الا هم و ت نحن كلنا حتى بعدها هم مت كان في مت و فاستوثق له العباس و شهد العباس هذه ا ل ب ي ع ة مع ابن أ خ ي ه و كانت قريش وهذه ق ص ة م ش ه و ر ة م و ج و د ة في كتب السير و كانت قريش إ ذ ا أ ص ا ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ذ ى كانت ت أ ت ي إ ل ى العباس وتعيره بذلك ل أ ن ه فعلا قل ما أ س ل م معه ل ا ك ي ف ن ا د ن ه ا ل د خ و ا ي ق ب ل ف ي ه م ا كان ي ق ب ل ف ي ه ب ذ ل ك الذي يؤيد أ ن العباس أ س ل م قديما هو ق ص ة أ ب ي رافع الذي هو م و ل ا العباس قال أ ب و رافع رضي الله عنه أ س ل م ت أ م الفضل و أ س ل م العباس و كان يكنى بابي الفضل في م ك ة قديما أ س ل م و ا يعني قديما حتى يوم بدر أ ب و رافع كان فرحان جدا و أ م الفضل كانوا فرحانين إ ن الرسول لم ينتصروا ك ذ ا حتى أ ن أ ب و لهب لما سمع أ ب و رافع أ ب و لهب اخو العباس لما سمع انو ابو رافع مبسوط ضربه و ج ث ى على صدره فجاءت أ م الفضل و ت أ خ ذ عمودا شال ا م ر ي ك ضربت أ ب و جهل في ر أ س ه أ و في ك ت ف ه حتى وقع قالت له استزغرته واستحقرته لما غاب سيده فخجل أ ب و لهب وذهب في ق ص ة بيحكوها اهل السير عن رجل يسمى الحجاج ا بن علاط السلمي البهزي الحجاج ا بن علاط البهزي كان مشركا ويوم خيبر أ س ل م وطبعا في اتفاق بين رسول الله و بن ي ش ن و ن من قروش الاتفاق ك س ن ة كم س ت ة ت ج ر ي ة و خيبر س ن ة كم س ب ع ة و فتح م ك ة س ن ة كم س ن ة ث م ا ن ي ة فدا قبل فتح م ك ة أ س ل م و كان عنده مال كثير جدا في م ك ة فقال للنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قال لي اخي انا أ س ل م ت و لو مشيت للقروي قلت ا س ل م ت بدون أ م و ا ل ي أ ن ا بمشي أ ح ت ل و أ س ت خ ر ج أ م و ا ل ي لكن إ ذ ا لي أ ن أ ق و ل ما أ ق و ل قال قد أ د ن ت لك فذهب الحجاج بن عراق لاسبك قال له ابشروا محمد انتصرت عليه اليهود وقتل أ ص ح ا ب ه و أ س ر وقيد و إ ن اليهود تريد أ ن تكرمكم وسوف ي أ ت و ا به إ ل ى م ك ة ليضربوا عنقه أ م ا م ك م قريش كيف سدد قام خلا بالعباس وده الشاهد ق د العباس س م ع رسول الله فتح خيبر و ز و ج ص ف ي ة بتاع الملك بتاعه وغنم غنايم ت ج ي ل ة وفي امان الله لكن بس اكتم عني بعد ثلاثه يوم اشتر الخبر ده لقط اموال و ق ا ل ط ي ب ومالك وده وين قال لنا اليهود عارضين حاجات المسلمين انا ماشي اشتري منها وطلع ط ل ع ا بعد ثلاثه يوم يكون قطاع ش ك بعد ثلاثه يوم لبس العباس حلته ولبس ع ب ا ي ة وتجمل تجمل شديد وكان العباس أ و ل ا جميلا و أ ب ي ض ا بضا أ ب ي ض ا بضا أبيض ب ي ابيض رقيق ا ل ش ر ة ص ا ف ا فكان لون أ ب ي ا بياض ض ا أ ب ض ب ا البض رقيق ا ل ب ش ر ة صافي اللون وكان جهور الصوت جلت إ ذ ا كان عند ه أ و ل ا د ه على بعد أ م ي ا ل لو ك ر ة لهم ب يسمعون كان يعني عجيبا وكان طوالا طويل العباس رضي الله عنه كان يعني طويل فتجمل وتريح وجعل يطوف ل ا ل ك ع ب ة فقالت له قريش والله يا أ ب ا الفضل إ ن هذا هو التجلد التجلد يعني ش ن و يعني قاعد تصبر يعني والدهون دهبينه أ اثر ي ط ب ع و ه ه ن ا وينتهي ن ا قام قال ل ه ن والله إ ن محمد في أ ح س ن ما يكون لقد فتح الله عليه خيبر و أ ع ر س ببنت مليكهم و الغنائم عنده كثيره قالوا من اخبرك بهذا قال الذي أ خ ب ر ك م أ قالوا كيف قالوا يا اخا زوجتي قالوا كيف قالوا يا اخا ز ه و ا ت ي قالوا ق ان الله فكاه منكم على فرض أ ن ه أ س ل م قديما هذه ر و ا ي ة على فرض أ ن ه أ س ل م أ خ ي ر ا غير أ ن ه منذ ا ل ب د ا ي ة فقد كان قلبه مع ابن أ خ ي ه ما في ذلك شك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما أ س ل ف ن ا يجل العباس جاء في مناقب العباس ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أ ن عمر بن خ ط ا ب وجد ص د ق ة أ و في موضوع نازعه فيه ث ل ا ث ة ابن جميل وخالد بن وليد و العباس فقال النبي صلى الله عليه و سلم مال ابن جميل كان فقيرا ف أ غ ن ا ه الله و أ م ا خالدا ف إ ن ك م تظلمون خالدا خالد عنده شنو؟ عنده مال ف إ ن ه احتبس أ د ر ع ه و سلاحه في سبيل الله يعني ما عنده ما حاجة واما العباس قال عمر كدا واما العباس بن عبد المطلب فمثله علي يعني شده العباس عليه انا بدي له اما شعرت يا عمر ان عم الرجل صنو أ ب ي ه قال ل يا ي أ خ ي عمك يعني قال العباس قال اما شعرت يا عمر ان عم الرجل شنو صنو يعني شنو زي يعني سنو يعني شنو زي يعني زي ابوه يعني عمك زي أبوك أ م ا شعرت يا عمر أ ن عم الرجل صنو أ ب ي ه قال اما العباس فماله أ و مثله علي الشيء د ا ر علي ه أ ن ا بديو وجاء أ ي ض ا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أ ق و ا م يؤذونني في العباس أ ل ا إ ن من آ ذ ا ه آ ذ ا ن ي قال له شنو في ناديو العباس قال اي زول هذا العباس كأنما, كانما اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ن كان العباس عملا للنبي عليه وسلم ف إ ن الفارق في السن بينهما ليس كبير ف إ ن العباس ولد قبل عام الفيل بعام أ و عامين يعني هو اتولد قبل الرسول ب س ن ة أ و سنتين فما في أ ي فرق ب ي ن ه م و في السن بل لما سئل العباس رضي الله عنه وهذا مما اشتهر على ا ل أ ل س ن ة قيل له أ ن ت أ ك ب ر أ م رسول الله قال أ ن ا ولدت قبله وهو أ ك ب ر مني أ ن ا ت ولدت قباله لكنه أ ك ب ر مني فاستحى ت أ د ب ا أ ن يقول أ ن ا أ ك ب ر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن الكبر أ ن و ا ع منا ه العلم و ا ل ع م ل اشهد زيد فالعباس يقول أ ن ا ولدت قبله وهو أ ش ن و هو اكبر مني وقد وقع أ ن العباس في ا ل م د ي ن ة اختلف مع قوم من ا ل أ ن ص ا ر سبوا اباء العباس سبوا أبا مطالب هذا فلطم العباس أ ح د ه م لطمه ة لطمة دي أدىوا يا فجاء أ ه ل الرجل يحمدون سلاحهم يريدون أ ن يدافعوا عن صاحبهم فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال للناس من أ ك ر م أ ه ل بيت عند الله في ا ل أ ر ض قالوا أ ن ت قال العباس مني من آ ذ ا ه آ ذ ا ن ي فجاء القوم ووضعوا السلاح وقالوا تبنى الى الله فالعباس رضي الله تعالى عنه كان ب م ن ز ل ة من النبي صلى الله عليه وسلم للعباس ع ش ر ة أ ب ن ا ء أ ك ب ر ه م الفضل ابن العباس ثم عبد الله الحبر أ و الحبر عبد الله بن عباس ما يحتاج ما يحتاج عبد الله بن عباس ثم قسم وقسم لا عقب له يعني ما عنده ذريه وعبد الرحمن أ ي ض ا لا عقب له وكثير وكان هذا فقيها من أ و ل ا د العباس اسمه كثير وعونا وكان هذا شديدا وقويا دير كم د ر س ت ة الفضل وعبد الله و ق ث م وعبد الرحمن وكثير وعون و أ م حبيب ديل من أ م الفضل لبابه بنت الحارث ا ل ه ل ا ل ي ة الذي قال فيها شاعر هلال يمدح أ م الفضل يقول والله ما ولدت نجيبه ة من فحل ل ل و ا من ا ولدت س و شنو نجيبة من من فحل في جبل فيما نعلم أ و سهل كمثل أم الفضل كمثل ام ل ل كمثل ف ض أ الفضل أ ك ر م بها من كهله وكهل يعني ما ج ولدت م ث و ل س ت ة ل ه ثم كان له من ا م ر أ ة تسمى ث ج ي ن ة بنت ج ن د ب ا ل ت م ي م ي ة له منها أ و ل ا د الحارث ومعبد معبد دا انزل يفعل عنده ش و ي ة دا الوحيد اللي جاء في ا ل س ي ر ة قالوا أ ب ن ا ء العباس جميعهم خرجوا إ ل ى الشام إ ل ا معبد ف إ ن ه خرج إ ل ى إ ف ر ي ق ي ا معناها العباس لو عنده أ و ل ا د في السودان حيكونوا يؤمنوا من معبد تعرفوا يعرفوا ذ و ر ه م ا ل و ؤ م ن ه معبد وكان له تمام عنده ورد برضو اسمه؟, اسمه تمام فمعبد قتل شهيدا في فتوحات إ ف ر ي ق ي ا رضي الله تعالى عنهم أ ج م ع ي ن العباس بن عبد المطلب عرف َُِ بالجود ُِ ففي ا ل سنن النسائي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أجود قريش كفا وأوصلها العباس بن عبد المطلب. انتهى الكلام. اجود قريش كفا واوصلها العباس بن عبد المطلب رواه النسائي في السنن الكبرى قيل ان العباس بن عبد المطلب في ليله واحده اعتق سبعين مملوكا سبعين رقبه اعتقم كلهم راجل ولا ما راجل ولا راجل رجاله ش د ي د ة في ل ي ل ة و ا ح د ة اعتقى سبعين مملوكا رضي الله تعالى عنه و له ق ص ة ط ر ي ف ة مع عمر بن الخطاب كان للعباس م ي ز ا ب ميزاب يعني سبلوغه س ا ج ي ة ح ا ج ة بشكل ذا وكانت في الطريق فجاء عمر رضي الله عنه وما ب ت ف ه م نزعها و ل ق ن لو أ ن ز ع ه ا براه جبس قطعه فقال الكلام ذا كيف ف له العباس إ ن هذا ا ل م ي ز ا ب أ ث ب ت ه النبي صلى الله عليه وسلم بيده حق لكنه صلى المفروض ل ه د ق ل ه هنا في ا ل م ح ل ب فبكى عمر وبرك و أ ق س م على العباس ل ي ر ك ب ن على ظهره ويعيد الميزات في مكانه عمر برك في الوطن حلف العباس قال له والله تركب في ض ه ي ر ك ر ع ي ك وتركب المزاد ج محله يخوانا ا حسن الراجل بنو عمر بن العباس ذاته نحن اخترنا ذاته النازل اي واحد في ف ا ئ ز ا ل ا ن ي ذاته النازل كله ما شاء الله ا ل ا ت ن ي ن ما في كلام وكان العباس رجلا صالحا فقد ثبت في البخاري ان عمر بن الخطاب قد استسقى به في عام ا ل ر م ا د ة وما في ذلك شك وهو ان ا ل ص ح ا ب ة قد خرجوا وكل من في ا ل م د ي ن ة فقام عمر يصلي بهم ثم قال اللهم إ ن ا كنا نتوسل إ ل ي ك بنبيك ويقصد دعاء نبيك يعني زمان الناس تمني يجي الجدب يقول ادعوين ا و ر س و ل الله ب ي ع م ل شنو ب يرفع يدي قبل ما ي ن ز ل المره تنزل يعني م ر ة في ج م ع ة دع والقحط شديد دع الناس مرقوا يخوضوا في الطين بس الجمعه لحد ما تنتهي الناس مرقوا يخوضوا في الطين سبعه يوم ما شافوا الشمس سبعه يوم مطر د ك ا ب ا لما نجد و مع البعاد ا ل ر أ ي جلاله الناس انتهوا بقتل المطر ا س أ ل الله يوقف لي المطر قاله ل قبل شوي قاله ل ا ه ي المطر ث ا ن ي ج ث ه قاله ل وقفه وقف المطر فالدعاء يعني فلذلك قال واليوم نتوسل إ ل ي ك بعم نبيك والدليل على أ ن هذا توسل لا خلاف فيه هو التوسل بالدعاء تمام الحديث قم يا عباس فادعوا الله لنا قام العباس شنو؟ وقفوا دعاء ا ل آ ن أ ن ت و ك ت ت ق و ل ل ا زول يا أ خ ي ا ل ع و ل ن ا جائزه ولا ما جائزه ما فيها م ش ك ل ة فقام العباس وقال وهذا يدل على علمه وعلى س ع ة فهمه قال العباس رضي الله عنه اللهم لا ينزل بلاء إ ل ا ب م ع ص ي ة ولا يرفع إ ل ا ب ت و ب ة اللهم تبنى اليك فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين بس الدعاء ده كم د ق ي ق ة ب ي أ خ ذ كم د ق ي ق ة بس قال الدعاء طوال جات المطر حتى قال أ ه ل السيري ولقد ر أ ي ن ا الناس يهنئون العباس مبروك ي ق و ل له مبروك يهنئون ل أ ن ه الله طوال يستجاب ل ه دعا الله في استجاب الله عز وجل له فجعل, فجعل الناس يهنئونه ز د ا زياد عنده م ن ا س ب ة لا ي ه ن ي ي ق و ل له مبروك مبروك مبروك يقول له مبسوطين فكان العباس رجلا صالحا ما في ذلك شك يكفي أ ن ه كما قال صلى الله عليه وسلم العباس ب ق ي ة آ ب ا ئ ي يا سلام والله و ص ل و ه كان بجله شديد وحقا لمن أ ج ل ه الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن نجله جميعا ان نجل العباس ابن عبد المطلب فقد كانت له مناقب ك ث ي ر ة وكتب عن العباس كثيرا ل أ ن أ ب ن ا ء ه كانوا في يوم من ا ل أ ي ا م ملوك ومناسب العباسيين يرجعون إ ل ى عبدالله بن عباس كلهم خاشين العباس أ و ل ا د ه عشره خاشين بابنه جعفر م ي العباسين كان ا ل سوى س ا الأول ح أو أبو ج ع ف المنصور أ و و ل ا ل م ن ص و ر المهدي أ و أ و ل ا د المهدي الهادي و هارون أ و أ و ل ا د هارون المعتصم و ا ل م أ م و ن و ا ل أ م ي ن كويس وهكذا فبالتالي العباس ا بن عبد المطلب كما أ س ل ف ت رجل ممتلئ ر ج و ل ة و يفيض رضي الله تعالى عنه ح ي و ي ة ما في ذلك شق و ما في ذلك أ د ن ى ريب توفي العباس في ا ل م د ي ن ة في خ ل ا ف ة عثمان و صلى عليه عثمان بن عفان و نسبه حج ا عجيبه خلاص قال لي كان عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان إ ذ ا ر أ و ا العباس وكان أ ح د ه م يركب دابه ة ترجلة لو زور راكب حصان وبنزل بمشي والله الصحابة المؤدبين الشديد عثمان عفان عمر الخطاب جعل بن عمر في, تر في ترجله م ة ا ع ب ا س أ ن م ك ا ن وكان ا إذا و ركوبا فرأوا ترجلوا ترجل يعني شو؟ ما شو رجول ترجلوا ا العباس ما للعباس وكان ترجل بين يعني يعني ذلك س ن ة ث ن ت ي ن وثلاثين ه ج ر ي ة وعمره في ا ل ث ا م ن ة والثمانين العباس رضي الله عنه عاش عمركم ه ث م ا ن ي ة وثمانين س ن ة سلك اثنين وثلاثين ه ج ر ي ة توفي من م د ي ن ة ا ل م ب ا ر ك ة ا ل ط ي ب ة وصلى عليه ا ل خ ل ي ف ة الراشد عثمان بن عفان ودفن رضي الله عنه بالبقيع إ ل ى أ ن أ ل ت ق ي ك م إ ن شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته